فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا فاستقيموا إليه واستغفرو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 وقدر فيها أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءَ للسائلين سَوَاءَ استوى ثُمَّ اسْتَوَى وهي السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا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 وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يوزعون حَتَّى إِذَا مَا جاءوها شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وقالوا لجنودهم لم شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم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 لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أَضَلَّنَا مِنَ الجن وَالْإِنسِ نجعلهما تحت تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها, ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم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 وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزل عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى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 أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقروا وهو عليهم عما أولئك ينادون من مكان بعيد